بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هذا هو اللقاء الثامن مع فقرات متن نخبة الفكر في علم مصطلح الأثر للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وقال المصنف الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس الذي إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آله وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم قال أما بعد فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت بعد ان تكلمنا في اللقاء الماضي على متن نخبه الفكر اجمالا ان آل الاوان لكي نتوقف عند كل فقره من فقرات متن نخبه الفكر الحافظ بن حجر ولاسيما الفقرات التي اغفل كثير من شراح هذا المتن الوقوف عندها مثل قوله رحمه الله تعالى لم يزل عالما قديرا لقد من الوقوف عند هذه الفقرة وكذا عند قوله الذي أرسله عند قوله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وكذلك عند قوله الذي ارسله إلى الناس كافة إلى الناس كافة وعند قوله أيضا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرة. ونبدأ بالفقرة الثانية. أما الفقرة الأولى فقد سبق الكلام عليها. الحمد ألف الحمد هل هي للجنس أم للعهد أم للإستغراق؟ وذكرنا أنواعها وذكرنا تعريف الحمد وذكرنا التعريف الذي اشتهر وشاع على السنه العلماء والفقهاء وابن القيم. ابن القيم رحمه الله تعالى لم يسلمه ونقل عنه ذلك شيخنا العثيمين ونقل عنه غيره وبينا التعريف الصحيح ثم ذكرنا أيضا أن ال لها أنواع ولها أقسام فذكرنا ذلك واليوم نبدأ مع الفقره الثانية وهي قوله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا هذه الفقرة تحتاج إلى أن يتأملها الطالب وكثير من شراحي هذا المثل يمرون عليها مرور الحاج بوادي محسن وإلا فقوله لم يزل ركزوا جيدا معي استعمل المصنف هنا فعلا من أفعال الاستمرار استعمل فعلا من أفعال الاستمرار وهو قوله لم يزل يزل صيغه هذا الفعل تدل على استمرار الشيء كما يقول النحات وهذا سبق لكم في النواسخ هذا يدل على ماذا؟ على الاستمرار ويقولون هذه صيغه تدل على استمرار الشيء ولاحظوا أيضا قوله لم يزل لم للنفي ويزل فعل ناسخ دال على ماذا؟ دال على النفي هي لم للنفي ويزل فعل دال على ماذا؟ على النفي كذلك وعندنا قاعدة تقول نفي النفي إثبات هذه قاعدة مهمة نفي النفي اثبات عندما تقول لم يزل لم يزل لم للنفي يزل فعل أيضا للنفي كذلك فمعنى أنه مستمر على ذلك مستمر على ذلك فكأن المصنف رحمه الله الحافظ بن حزر يقول لم يزل الحق سبحانه وتعالى دائما مستمرا عليما قديرا في كل الأزمنة في كل الأزمنة ماضيها وحاليها ومستقبلها في كل الأزمنة فعندما قال لم يزل ماذا فهمنا فهمنا أن الحق سبحانه وتعالى مستمر علمه وقدرته ما زالت مستمرة وهناك مسألة لابد من التنبيه عليها هنا قال لم يزل علي من قدير فقط ولم يذكر غيرها من الاوصاف لم يذكر حياً قيوماً سميعاً بصيراً مريداً متكلماً لم يذكر هذا الحافل رحمه الله تعالى زاد في ماذا؟ زاد في النزهة نزهة النظر ماذا زاد؟ زاد وكذلك في نسخة ابن الجوزي دار ابن الجوزي زاد رحمه الله حيا مريدا لم يزل عالما قديرا حيا مريدا فزاد وصفين آخرين ونخشى أن يكون قد قصد بهذا بهذه الزيادة بزياده هذه الأسماء الاشاره إلى مذهب الأشاعر الذين اكثروا في إثبات ما سموه صفات المعاني وهي عالم وقدير وسميع وبصير وحي وقيوم هذه ماذا يسميها الأشعار؟ يسمونها صفات المعاني ولذلك قال القائل ثم المعاني سبعة للراء أي علمه المحيط بالأشياء حياته وقدرة إرادة وكل شيء كائن اراده وإن يكن بضده قد امر فالقصد غير الأمر فاترحيل المراء فقد علمت أربعا أقسام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار فهو الإله الفاعل المختار فنرجو أن لا يكون قد, قصر قد قصد رحمه الله ما يدندن حوله الأشاعر القدماء ولذلك قال بعض شرحي هذا المثل كان اللائق بالحافظ من حجر أن يذكر جميع الصفات الذاتية ولا يكتفي بالوصين المذكورين فقط وهما العليم والقدير على أن العلامة علي القاري في شرح شرح النخبة نزهة النظر عفوا شرح شرح يسمى هذا شرح الشرح شرح شرح نزهة النظر وشرح شرح لنزهة النظر وليس للماذ جمع بينهما. قال لعل الشيخ اكتفى بالوصفين السابقين في المثل لماذا لماذا اكتفى بالوصفين السابقين في المثل ما هو العليم والقديم قال لعله لعله اكتفى بذلك اشعارا بان العلم لشموله الجزئيات والكليات ماذا يتضمن يتضمن المسموعات المسموعات ويتضمن المبصرات العلم لشموله ماذا يتضمن المسموعات والمبصرات التي نبصرها المسموعات التي نسمعها والمبصرات التي نبصرها والكليات يتضمن ماذا يتضمن المسموعات والمبصرات وان القدره تستلزم ماذا لانه قال قديرا القدره تستلزم بقيه الصفر فهمت هذا الجواب قال إذن لعله اراد ذلك العلم ماذا يعني بمعنى يدل على الكليات ماذا يشمل المسموعات والمبصرات والقدره تستلزم ماذا بقيه الصفات بقيه الصفات ولا باس ان نقف عند قوله عليما العليم اسم من أسمائه تعالى وهو العليم صغه من صيغ وابنيه المبالغه لان عليم على وزن ماذا على وزن فعيل فعيل وماضيه كيف يكون اذا كان وزن فعيل ماضيه كيف يكون ما فاعل ومضارعه يعلم ومصدره علما ما يعلم علما عليم والعلم نقيض ماذا نقيض الجهل والعلم صفه لله تعالى ثابته لله اي صفه هذه صفة ها ذاتية صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل ثابتة بماذا؟ ثابتة بالكتاب وثابتة بالسنة وهل أنكرها أحد؟ لم ينكر صفة العلم إلا بعض ولا والالتفاة لمن أنكرها تنزيها تنزيها زعم غير أن من رام تنزيها وأول صفة من صفاته تعالى تركز في هذا من رام تنزيها واول صفه من صفاته تعالى لا يكفر لشبهات التاويل ولا سيما والتاويل مستسار ها كيف ما مثلا عندنا إن مثلا من رام تنزيها قصد تنزيه واول صفه من صفاته تعالى سواء كان العلم او كان الاستواء أو كان أي صفة من صفاته أولها بزعم أنه قصادة تنزيل قصادة تنزيل لأن الكلام يزعم يحتاج إلى اللسان ويحتاج إلى كلام فهو يحاول أن ينزه هل يكفر من رأم التنزيل؟ لا يكفر أبداً لماذا؟ لشبهة التاويل المشتساة ما هو الدليل من الكتاب؟ على إثبات صفة العلم لله تعالى هل هناك آيات من القرآن الجواب أدل كثير من الكتاب على إثبات صفات العلم لله تعالى يعني, المقبول. يعني مقبول نعم مستسار يكون له وجه في اللغة العربية لا كما قالت الباطنية كما سبق لنا في العقيدة مثلا ما هو الدليل على كون العلمي صفة ذاتية لله تعالى من الكتاب قوله تعالى عالم الغيب والشهادة وذكرت هذه الآية في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل مثلا في صورة الانعام وفي صورة الرعب وفي صورة التغامل ولعل في غيرها ذكر فيها عالم الغيب وكذلك من الأدلة في سورة البقرة قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا شاء من علمه ولا يحيطون بشيء من علمه وكذلك قوله تعالى وأن الله بكل شيء علِم هذه في سورة إيش؟ سورة المائدة وأن الله بكل شيء علِم وكذلك في سورة المائدة إنك أنت علام الغيوب حتى هذه في الصورة المهلة وغيرها كثير وطبعا عندما نقول غيرها كثير نعنى فيما ذكرنا كفاية لمن ألقى السمع وهو وليس المراد هنا ذكر ما ورد في اسماء الله الحسنى وصفاته العلاوة ولكن لما جاء هذا الإسمان لابد من التطرق لهما هذا من حيث القرآن ما هو الدليل من السنه على اثبات صفه العلم لله تعالى كذلك في السنه توجد ادله كثيره على اثبات صفه العلم لله تعالى من ذلك حديث كلكم يعرفه هو حديث الاستخاره حديث الاستخاره هو في الصحيح في صح البخاري باب ثم قال اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك الى اخره فوقال اللهم إني أستخيرك بعلمك, بعلمك هكذا أضف إليه العلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وكذلك حديث أنس قصة معروفة بين موسى عليه الصلاة والسلام والخضير عليه الصلاة والسلام لما قال له يعني طلع منه أن يرافقه ليتعلم منه فقال له الخضير يا موسى إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه ولنا على علم من علم الله علمني لا تعلمه والحديث طبعا رواه البخاري وروه مسلم وذكر في البخاري في مواضع فإذا معنى أنه على علم الله علم الله يعني ولذلك أنزله بعلمه أنزله بعلمه لذلك قال العلماء من قال العلم مخلوق يكفر لماذا انظر ماذا قالوا لماذا قالوا من قال العلم مخلوق يكفر لا قالوا اذا قلت العلم مخلوق تكفر لانك تزعم ان الله لم يكن له علم حتى خلقه حتى خلق العلم يعني قبل ان يخلقه لم يكن له علم وإذن كيف يعلم ما في السماوات السبع وكيف يعلم ما في الأراضين السبع وما بينهما وكيف يعلم ما تحت الثرى وكيف يعلم ما في قعر البحار وكيف يعلم منبذ كل شعر وكل شجرة وكل زرع وكل نبات ومسكت كل ورقه وعدد ذلك كيف يعلم ذلك وعدد الحصى وعدد الرمل وعدد التراب ومثاقيل الجبال وأعمال العباد ويعلم آثارهم وكلامهم وأنفاسهم ويعلم كل شيء لا يخفى عليه من ذلك شيء في الأرض ولا في السماء وهو على العرش فوق السماء السابعة إذن كيف نقول بأن العلم مخلوق إذن معنى أن الله عز وجل استغفر الله وحاكي الكفر لا يكفر إلا إذا كان يحكيه ولكنه يسكت عليه لأن من حكى كلاما وسكت عليه قائل به فأهل العلم بالتحيط قالوا إن اسم الله العليم اشتمل على مراتب العلم الإلهي وهي أنواع وهذه المراتب ينبغي أن تفهم جيدا ينبغي أن نفهمها أولها أول المراتب لا أحب ان تسجل في الأوراق فقط أن تحفظ علمه تعالى احفظه جيدا علمه تعالى بالشيء قبل كونه علمه بالشيء قبل كونه وهذا هو الذي يقال عنه سر الله في خلقه معنى سر الله في خلقه يعني لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل هذه مرتبة من العلم هذه تسمى مرتبة من مراتب العلم وهي علم الله العلم التقدير من هم أهل الجنة؟ كم عددهم؟ من هم أهل السائر؟ كم عددهم؟ أمور الغيب كيف قدرها الله في الأزل؟ و وهلا يسميش مفتاحها عنده وحده ولم يزل كما قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا؟ وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير كما في سوره لقمان وقال سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبه الا الله وما يشعرون ايانا يبعثون في سوره النمل هذه مرتبه اولى علم الله بكل ماذا علم الله بالشيء قبل كونه قبل لا قبل كونه تكوينه قبل ان يكون الثاني أو المرتبة الثانية علمه تعالى بالشيء وهو في اللوح المحفوظ بعد كتابته علمه بالشيء وهو في اللوح المحفوظ قبل كتابته وقبل إنفاذ أمره ومشيئته قبل إنفاذ أمره ومشيئته فالله جل وعلا كتب قادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم بالحديث المعروف بخمسين ألف سنة. عين هذا كتابة علمه تعالى بالشيء وهو في اللوح المحفوظ بعد كتابته بعد كتابتي واضح. وقد سبق أن قلنا بأن الكتابة على قسمين. وكما سبق أيضا ذكرنا أنواع أخرى في العقيدة الطحاوية. كذلك ذكرنا أن كل واحد له أجلان.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 قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف ألف سنة يعني خالق كل شيء في اللوح المحفوظ في اللوح المحفوظ والمخلوقات في اللوح المحفوظ قبل انشائها كيف كانت كيف كانت المخلوقات قبل إنشائها المخلوقات في اللوح المحفوظ قبل إنشائها عباره عبارة عن كلمات قبل إنشائها كانت عبارة عن كلمات وتنفيذ ما في اللوح من لوح المحفوظ من أحكام تضمنتها الكلمات هذا مرهون بمشيئة الله في تحديد الأوقات التي تناسب أنواع الابتلاء في خلقه سبحانه وتعالى في خلقه فهو سبحانه وتعالى لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون واضح لو كل أفضل. هذا هو النوع الثاني النوع الثالث علمه بالشيء حال كونه وتنفيذه هذا القسم الثالث علمه بالشيء متى حال كونه وتنفيذه ووقت خلقه ووقت خلقه وتصنيعه علمه بالشيء متى هالى كوني وتنفيذي عندما قال له كن فيكون وتنفيذي ووقت خلقه وتصنيعه كما قال الله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ للحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال في صورة الرابعة هذا القسم الثالث القسم الرابع علمه تعالى بالشيء بعد كونه وتخليقه وإحاطته بالفعل بعد كسبه وتحقيقه هذا القسم ضروري ايضا يفعل من هنا زل من زل من المعتزل وغيره علمه تعالى بالشيء بعد كونه وتخليقه وإحاطته بالفعل بعد كسبه وتحقيقه لا بد من فانيال هذا النوع يقال له علمه تعالى بالشيء بعد كونه وتخليقه وإحاطته بالفعل لأن الفعل للانسان قدره الله تعالى ولكن الفعل لمن؟ للإنسان فلله عز وجل تقديرا وعلما والعبد كسبا وايجادا فهو يحاسب على كسبه ويحاسب على فعله. ضع لهم طائر يمصفر. عطيني شوف. كلهم عمل عملنا كل ما أنت طائر. ها؟ إذن ماذا؟ إذن علمه تعالى بالشيء بعد كونه وتخليقه وإحاطته بالفعل بعد كسبه. وتحقيقه ولهذا قال الله عز وجل بعد أن ذكر هذه المراتب مراتب العلم السابقة قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ضرمات غرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سوره الأنا ولذلك يقول ابو سليمان الخطابي كما نقل ذلك نقل عنه في اثناء الصفات البهائي العليم العليم هو العالم بالسرائر والخفيات هذا هو العليم العليم يعلم السرائر الخفيه التي لا يدركها علم الخلق علم الخلق لا يدرك هذه الأسرار الخفية وجاء ايضا العليم بناء فعيل للمبالغة في ماذا؟ ليس في وصفه بكمال العلم في وصفه بكمال العلم كما ذكر من اعتنى بشرح أسماء الله الحسنى هذا باختصار فيما يتعلق بالعالمة وكذلك قدير قال لم يزل عليما قديرا قدير فعيل كذلك قدير فعيل من قدرة ها كما أن قادر فاعل من قدرة ولذلك يحتمل ان يكون قدير مقدرة مقدرة فعل بمعنى مفعل فعل بمعنى يحتمل كما قال الله عز وجل لهم عذاب أليم أي مؤلم على وزن مفعي فيمكن أن يكون قدير قدير بمعنى فعيل من, من ماذا؟ من قدر كما قلنا في قادر ها كما قلنا في ماذا؟ في قادر فاعل فاعل من قدرة، نعم. تابع قدير قلنا ماذا؟ من فعيل من قدر كما أن قادر فعيل من ماذا؟ من قدر أيضا يمكن أن يكون قدير مقدر يعني مفعل كما قلنا عذاب فعيل بمعنى مفعل كما قالوا عذاب آليم أي مؤلم عذاب آليم أي مؤلم ولذلك قال العلماء القدير ما هو؟ ما هو القدير القدير هو التام القدرة هو التام القدرة التام القدرة القدير هو قلنا التام القدرة التام القدرة ها. التام القدرة لا يلابس قدرته عجز بوجه. لا يلابس قدرته بوجه واضح هذا التام <تصفيق> لا يلابسه لا قدرته عجز بوجه اي نعم القدير هو ما هو القدير هو التام القدره لا يلابس قدرته اجز بوجه ولذلك اذا رجعتم الى نونيه ابن القيم وهو القدير وليس يعجزه اذا ما رام شيئا قطدوا سلطان الله عز وجل اذا اراد شيئا هل يعجزه صاحب السلطان لا يعجزه ابدا ولهذا قال وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قطد السلطان كذلك العلامه عبد الرحمن بن ناصر السعدي قال القدير كامل القدره ما معنى كامل القدره بيّن ما معنى كامل يعني بقدراته سبحانه وتعالى أوجد الموجودات وبقدرته تعالى دبرها وبقدرته تعالى سواها وأحكمها وبقدرته يحيي ويميت وبقدرته يبعث العباد للجزاء وبقدرته يجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وما أمرنا إلا واحدة الا واحده كن فيكون وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء ويريد كن فيكون حتى ان بعض مشايخنا قال الافضل او قال لا يجوز الوقف عند قوله كن لان هناك هنيه هنيه كن كانه بقي هنيه ثم كان كن فيكون فقال الافضل ان لا لا تقف عند قوله تعالى كن كن بل قل كن فيكون ولذلك ورد هذا الاسم القدير في كتاب الله تعالى في مواضع يحضرني منها ثمانيه ولعلكم تتعاونون معنا في سوره البقر نبدا بسوره البقر الله عز وجل يقول يكاد البرق يخطف ابصارهم يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير في سورة البقرة أيضا هذه رقم الآية عشرين في سورة البقرة مية وتسعة رقم الآية مية وتسعة يقول ود كثير من أهل الكتاب لو يودونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم بعدما تبين لهم الحق سعرفوا الصحو حتى ياتي الله بأمره ان الله على كل شيء قدير وكذلك في سوره البقره 184 يقول ولكل وجهه هو وليها فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا أتم إن الله على كل شيء قدير وفي سورة آل عمران أولما أصابتكم 165 أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم قد صبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم أتم إن الله على كل شيء قدير وفي سورة النحل رقم الآية سبع سبعين أولما عفوا سورة النحل ماذا قال أيضا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم لا قلت سورة النحل رقم الآية سبع فيها إن الله على كل شيء قدير وفي سورة النور والله خالق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على نجليه ومنهم من يمشي على اربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير في الموضع السابع في سورة العنكبوت رقم أيضاً عشرين كالآية الأولى قل سيروا في الأرض في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة أو لاخره إن الله على كل شيء قدير وفي سوره فاطر رقم واحد آية رقم الأولى الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنعة مثنى وثلاث ورباع زل يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير هذا الذي حضر الآن أنواع ثمانية هناك أمثلة أخرى وطبعا ممكن أن تبحث وكذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء من حديث أبي هريرة او من حديث عثمان لأبي العاص وحديث عثمان في صحيح مسلم وحديث أبي مسعود البدري أيضا في صحيح مسلم وكذلك عند غيره كما قال الحافظ أبو بكر بن العربي في كتاب القيم عنده كتاب رائع في الموضوع وطبع مؤخرا في مجلدين هلوه الأمد الأقصى هذا الأمد الأقصى في شرح في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلا هذا كان مخطوطا لكن الآن موجود وقال الخطابي في شأن الدعاء ووصف الله نفسه بأنه قادر على كل شيء أراده لا يعترضه عجز ولا خطوة وقد يكون القادر بمعنى إيش المقدر للشيء كما تقول قدرت الشيء وقدرته قدرت الشيء وقدرته هما بمعنى واحد سواء قلت قدرت قدرت الشيء او قدرته اذا هذه الفقره وقفنا معها ل... ل... ضروره لان قله من يتطرق لها لم يزل عليما قديرا ولان ننتقل الى الفقره المواليه التي يقول فيها المسلم وصلى يقول وصل الله على سيدنا محمد وصل الله على سيدنا محمد قول وصلني وصل الله على سيدنا محمد ركز معي وصل الله على سيدنا اي جمله خبريام دراي وصل الله ها هذه ها ها ها هذه ها ها ها ها ها ها صحيح ها ها ها ركزوا معي جيد وصلى الله على سيدنا محمد هل هي جملة خبرية أم دعائية خبرية ها خبرية دعائي خبرية دعائي خبرية خبرية خبرية خبرية تفقوا هذه الجملة خبرية لفظا دعائيا من هذه الجملة خبرية لفظا أنت تخبر وصلى الله ودعائيا من وهذا يشبه إذن مادام الشيء بالشيء يذكر قول الصحافيين وقول الإعلاميين عندما يموت طاغيه من الطغاة يكون ظالما فيقولون فلان المرحوم فلان المغفور له وفلان رحمه الله وفلان ها غفر الله له القائل لم يقصد الخبر والجزم فالبعض لا سمع فلان مغفور له ربما يكفرك للاسف شبابنا إذا سمعت أنك قلت فلان مغفور له ربما يكفرك وإذا قلت فلان المرحوم له المرحوم يقول لك أنت كفرت هذا أنت لا أنت لا تخبر ركزوا جيدا في هذه المسألة لأن القائل عندما قال فلان المغفور له هل قصد الخبر؟ والجزم بأنه مرحوم ومغفور له لماذا لأن ذلك غيب لا يعلمه إلا الله ولكنه قصد شيئا آخر ماذا قصد الدعاء فهو لم يجزم أن الله قد غفر له ولم يجزم أن الله قد رحمه وإنما يسأل الله أن يغفر له ويرحمه بعضهم يفرق ولا فرق في الحقيقة بين قولهم فلان المرحوم وفلان رحمه الله وفلان المغفور له وفلان غفر له, له. هما من حيث القزم واحد وان كانت العامه من الناس ينفرون من كلمه فلان المرحوم وفلان المغفور له لانها عباره يستعملها كما قلنا الصحافيون وإن ذكر الحكام الظلمه الذين ماتوا وهم ماتوا على ظلمهم يظلمون شعوبهم فإذا ما يفعل الصحافيون والإعلاميون يفعلون ذلك تقربا وتزلفا إلى ابناء الحكام ولكن المختار ماذا نقول؟ يجوز هذا ولا لا؟ المختار جواز استعمال هذه العبارات ونحوها إن كان من باب الدعاء لا من باب الخبر إثموا هذا جيد المختار جواز استعمال هذه العبارات ونحوها متى كان من باب الدعاء لا من باب الخبر وما يقال في هذه العبارات يقال أيضا في قوله الفلان الشهيد سيد قطب رحمه الله سيد قطب الشهيد بعضهم يعني سبحان الله يا الذين يصطادون في الماء العاكر الذين لا تعوزهم التهم والتصنيفات بالظن فماذا يقول لك ها يعلم الغيب أن سيدا سيد غفر له هو سيد فعل سيد إن شاء الله في الدنيا والآخرة قطب إن شاء الله في الدنيا والآخرة فلذلك في صحب الباب لا يقال فلان شهيد وتعصب بعضهم لهذا وكتبوا أجزاء في أصل المنع ولكنهم ذكروا نصا صحيحا وفهنا قبيحا فالأمر لا منع فيه إذا كان من باب الدعاء لا من باب الخبر ولذلك قوله وصلى الله على سيدنا محمد فالجملة خبرية ها خبرية لفظاً دعائية معنى دعائية معنى الآن لي دعائية معنى لا أقول إنشائية قل دعائية معنى هذا أأسهل وأقرب لفظ وصلى الله على سيدنا ما معنى الصلاة على رسوله عندما تطلق الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يراد بها الصلاة يعني ننظر فيها بأنظار ثلاثة الصلاة هي من الله إن الله وملائكته يصلون على النبي هي من الله رحمة إن الله رحمة من الله وملائكته إذن الصلاة من الملائكة استغفار ومن الآدمين تضرع ودعاء تضرع ودعاء فإيا إما أن تكون من الله فمعناها ماذا؟ رحمة ومن الملائكة استغفار ومن الآدمين تضرع ودعاء على أن بعض العلماء قالوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلقت يراد بها معاني عندما تقول اللهم الله عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تقولها لغيره طبعا لا نريد أن ندخل حتى لا نخرج يعني نبعد النجعة هل يجد الإنسان يقول له صلى الله عليك هذا جائز لا بأس اللهم اصل على آل أبي أوفى صلى الله عليك وعلى زوجك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي قالت صل على عليها وعلى زوجي نحن لا نريد أن ندخل في هذا ولكن الصلاة إذا أطلقت صلاة الله على العباد لها عدة معاني وليس رحمة فقط صلاة الله تطلق ويراد به ثناؤه تعالى على العباد عند الملائكة ثناؤه تعالى على العباد عند الملائكة انظروا إلى عبد فعل كذا وكذا ويصلي عليه وهذا قال به أبو العالية أبو العالية هذا هو رفيع ها رفيع المهران عندما بينا معنى صلاة الله على نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة هذا الأول وأسألكم على هذه الأنواع. الأول ما هو ثناء الله عليه عند الملائكة؟ الثاني تزكيه الله العباد تزكيه صلى عليه إذا زكى تزكيه الله العباد. وهذا قال به بعض أهل اللغة ولسيما الراغب الراغب ذكر ماذا؟ ذكر بأن صلاة الله للمسلمين هو التحقيق قال هو في التحقيق ماذا تزكيته إياهم هذا هو في التحقيق قال في التحقيق هو تزكيته إياهم هذا القول كان؟ قول الثالث القول الثالث رحمة الله على العباد هذا قول إيش؟ قول ثالث ولهذا قال أبو عبيد هذا أبو عبيدين القاسي الهراوي صاحب غريب الحديث يقول فهو من الله رحمة فهو من الله رحمة وهذا كان له المان بمعاني الحديث يقول من الله رحمة ولذلك ذكر في شرح الطيب على مشكات المصابح الشرح ماذا قال, قال؟ قال فإن الصلاة من الله رحمة أيضا صلى من الله رحمه هذا قولك قبل الثالث الرابع كرامه الله كرامه الله على العبد كرامه الله الخامس بركه الله تعالى ولهذا ابن الجوزي ذكر هذا في زاد المسير قال بانه كرامه بانه كرامه الله وهذا القول يذكر ابن الجوزي انه قال به سفيان واما بركته قال به ابو عبيده قالوا هذه أنواع الصلاة إذا أطلقت هذه أنواع الصلاة إذا أطلقت من الله عز وجل صلاة الله على العبد تنظر إلى هذه المعاني الخمس تنظر إلى هذه المعاني الخمس هذه الثناء أم البركة أم التزكية أم, أم الرحمة أم الكرامة هذه كلها تنظر إلى هذه المعاني والسياق هو الذي يبين ثم قال سيدنا وصلى الله على سيدنا السيد ما هو السيد السيد هو ذو السقدة هو الشريف في قومه النافع لهم يفهموا لهذه العبارة السيد في قومه النافع لهم كيف لماذا قلنا السيد في قومه النافع لهم لماذا زدنا النافع لهم ها لماذا هذه الزيادة السيد في قومه النافع له لماذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجعلوا معكم النافع له لأبين لكم سؤالا دائما يسأل لا قل يطرح لأن السؤال لا يطرح الخطأ الناس يقول يطرح السؤال الطرح هو الرمي لأن رسول الله سيد ولد آدم ولا فخر يوم القيامة وفي الدنيا كذلك وهو أشرف بني آدم عند الله تعالى ونفعه صلى الله عليه وسلم للعباد عام لكل الخلائق في الدنيا والآخرة بل حتى للحيوانات للحيوانات انظروا كيف تعامل مع الحيوانات انظروا كيف قال في قضية يا صاحب الحمره قالوا اطلقها انظروا كيف تعامل مع الإبل عندما جاءه يبكي انظروا عليه الصلاة والسلام كيف تعامل مع الرجل الذي المرأة التي ربطت حبست هرة لا هي أطعبتها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض في الاخر قال انها من أهل النار دخلت المرأة النار في هرة انظروا أيضا قال له سقه برفق يعني لما كان يسقها بشدة انظروا أيضا إن الله كتب الإحسان في كل شيء اي نعم يعني كيف الرفق حتى مع الحيوانات الرفق معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفع الخلائق من بني البشر فقط حتى من الحيوانات حتى من الطيور ولذلك السيد هو احسن وصف يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم واحفاده وصحابته ورفضه من علماء ولا يعني انه لا يجوز الانسان يقول سيدنا لا لا تتشددوا لا تكونوا متشددين في غير محل التشديد لا تجاهدوا في غير عدو الامر واسع لا تضيقوا ألم يقول ابو بكر الصديق ألم يقول عمر ابو بكر الصديق سيدنا اعتق سيدنا ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم يوم القيامه اذا لا نتشدد بعضهم يتشدد في هذه ويجعل علي... يعقد عليها الولاء والبراء فالسؤال هنا لماذا قلت لكم السيد هو الشريف في قومه النافع له لماذا قلت النافع لهم لان لنذكر السؤال الذي يساله كثير من الناس في معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن ابن هذا سيد وسيصلح الله به بي بين فئتين عظيمتين من المسلمين والحديث طبعا في الصحيح ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم سيد ان ابني هذا سيد طبعا انما قال سيد لو تولى الخلافه الاماره لكان قد ساد فعلا لكنه سلمها لسيدنا معاويه مباشره ان ابني هذا سيد اي سياده كانت لسيدنا الحسن وقد سلم هكذا يقولون اي سياده كانت لسيدنا الحسن وقد سلم السياده والقيادة والريادة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع ما هو السؤال الجواب ها هذا اللي قلت لكم تذكروا قضية النفع قال العلماء هي سيادة الحسين سيادة نفع للامه بماذا بحفظ دمائي بحفظ دماء المسلمين بحفظ دماء المسلمين فقال إذا قتل هؤلاء ما هو معروف حتى إن السندي ذكر في حاشيتي على مسند الإمام أحمد قال سيد إلا ابن هذا سيد أي نافع للخلائق قال وفيه أن السيادة بالنفع لهم وفيه أن السيادة بالنفع لهم لا بالحكم عليهم السيادة ولا إيش وهذه مهمة تنبه لها لأنها قد تسهل إن ابني هذا السيد لكنه لم يسد لم يسود قومه لم يتولى الحكم قصد أما هو سيد سيد في الدنيا والآخرة فماذا قال؟ قال بأنه سيادة النفع لا سيادة الحكم عليه سيادة النفع له لا سيادة الحكم له وإن كان هناك ضرر عليه في ذلك، لكن قد يكون طرق الإمارة هو السيادة إذا كان صلاح الخلق فيه إذا كان صلاح الخلق فيه فلذلك السيادة هنا مراد بها سيادة النفع لا سيادة الحكم واضح كما قلت لكم الكلام عن السيادة طويل عريض وهل نضيف السيادة في الأذان والإقامة والتشهد والصلاة الابراهيميه وهل يجوز أن سجيد احدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل وهل نحن البحث كتب التوحيد؟ وكتب الفقه فلا نعيد النجعه ويكفي من القلاده ما احاط بالعنق سيد... صلى الله على سيدنا محمد قوله محمد ركزوا معي جيدا محمد هل هو اسم مفعول من حمد بالتشديد مبالغه حامدا بالتخفيف محمد هكذا محمد الجواب محمد اسم مفعول من حمد بالتشديد حميدة. مبالغة مبالغه حمده بالتخفيف حمده شددها ضعفها حمده ولذلك قيل انه سمي به رجاء ان يكون يحمده الاولون والاخر وكان امر الله قدرا مقدورا وفعلا حمده الاولون والاخر دعك من النكرات الموغلين في التمكير بالقماش هو قلنا الذئب من كل شيء من سب برسول الله وهؤلاء العلمان وهؤلاء العلمانيون المائعون الذين يعني يتعرضون للنبي صلى الله عليه وسلم ويعرضون به لان هؤلاء انجس يعني حتى لسانه حتى انجس من ذيل الكلب أنجس من ذلك الكلب الذي يتعرض لعرض رسول الله بأبيه هو وامي أنجس من ذلك الكلب فوالله مستعد ولذا قيل قال بعضهم الأسماء تتنزل من السماء فإذا قيل هذا كما قال القاري فنقلني الوصفية إلى العالمية محمد يعني من كثر حمده لله أو من يحمده الناس إذا هذا محمد المحمد طيب والمخفف كيف يكون اسم مفعوله؟ حمد كيف يكون اسم مفعوله؟ محمود محمود لا يكون محمدا بل يكون محمودا أما محمد حمد اسم مفعوله كيف يكون؟ محمد وما معنى المحمد في اللغة العربية؟ ما هو المحمد؟ المحمد هو الذي كثرت صفاته المحمودة فكل من كثرت صفاته المحمودة يقال له محمد معنى محمد محمود عند الناس أو نقول بأن الله وملائكته حمدوه حمدا كثيرا بالغا غاية الكمال بالغا غاية الكمال واضح؟ بقي هناك شيء آخر هل هناك من كان له تسمى بهذا الاسم قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القاضي عيا بان الله حمى هذا الاسم فلم يتسم به احد من ادعى النبوه في الاسلام مع كثرته ولم يتسم به احد قبله وانما كل من ادعى النبوه من الكذابين لا يوجد شخص اسمه محمد ادعى النبوه يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعده لا لا ومتى سمت العرب محمدا الان اسم محمد حتى حتى الشيوعيون يسمونه محمد محمد الاشعر هو لا يذكر اسم الله محمد ابو لا يذكر اسم الله ومحمد المرابط لا يذكر اسم الله ومحمد يعني هو محمد هو اكثر من ابليس لا شيء ضروري ولذلك متى لم يتسمى به أحد قبل وصلصة وإنما سمت العرب محمدا متى متى سمت العرب محمدا قرب قرب ولادته لما أخبر الأحبار والرهبان والكهان أن نبيا يبعث في ذلك الزمن آنذاك طفقوا شرعوا يسمون أبنائهم كل من ولد لهم ولود يسميه محمدا يظنون أن الرسالة بالتسمية واختلفوا كم قيل إنهم ستة, ستة أولاد ولدوا قبيل, قبيل قرب ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم محمدا ستة لكن حافظ الحجر استدرك عليه نحو الخمسة عشر قال يعني نحو خمسة عشر كلهم ها سموهم محمدا بقي سؤال آخر: المصطفى صلى الله عليه وسلم كان أحمد قبل أن يكون محمدا أم العكس؟ المصطفى المختار طبعاً نحن لا نتكلم على أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم لانهم هناك من قال إنها ألف وزيادة من أسماء كما قال القاضي كما قال العربي وبعضهم ألف مؤلفات خاص في أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم ومعظمها ها أوصف معظم هو أوصف لكن أيهما كان أسبق اسم محمد أم اسم أحمد طبعا عيسى أحمد بشر بأحمد لكن أيهما كان أسبق محمد. ها. محمد. محمد. عيسى ماذا قال أحمد, أحمد. اذا أيهما كان أسبق أحمد. القاضي يقول هو كان أحمد قبل أن يكون محمدا كما وقع في الوجود وزعم أن تسمية أحمد كما زعمتم أنتم وزعم أنا ما شئت طيئة الكلمة قلتم ووقعت في الكتب القديمة يعني أحمد تسمية وقعت في الكتب القديمة وتسميته محمدا وقعت في القرآن هذا خطأ ولذلك من القيم رحمه الله لم يسلم له هذا الزعم يعني هذا القول رد له هذا الزعم لأن في جلاء الافهام هذا كتاب قيم في الصلاة على خير الأمان وكذلك كتاب السخاوي القول البديع، هذه الكتب اقرأوها اقرأوها لترون كيف فضل الصلاة على رسول الله يعني من كان في ضيق فليصلي على رسول الله ومن كان في أسر فليصلي على رسول الله ومن كان في فقر فليصلي على رسول الله ومن أراد قضاء حوائجه فليصلي على رسول الله وإلى غرفة القاء هذا هذين الكتابين ولا سيما جلاء الافهام في الصلاه على خير ابن القيم يقول ان اسم النبي صلى الله عليه وسلم في التوراه محمد كما هو في القران واما المسيح انما سماه احمد اذا ايهما اسبق محمد ام احمد اذا محمد لان التوراه قبل الانجي والتوراه هو كتاب عيسى ايضا توراة نزل على موسى ولكنه يعمل به عيسى وأما الانجيل فهو عبارة عن مواعظ وتخفيفات كما حكاه الله عنه في كتابه إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسوليات من بعد اسمه أحمد هذا عيسى إذن فتسميته أحمد وقعت متأخرة ولا متقدمة وقعت متأخرة عن تسميته محمدا في التوراة ومتقدمة على تسميته محمدا في القرآن وعليه ما ذهب إليه القاضي عياب غير صحيح والصحيح أن المختار أن المختار والمصطفى صلى الله عليه وسلم كان محمدا قبل أن يكون أحمدا ثم قال المصنف رحمه الله الذي أرسله للناس فهمنا الآن ولا نريد أن ندخل في قضية اسماء الله الذي أرسله للناس الإرسال في اللغة العربية ما هو؟ أرسلت فلان توجيه التوجيه الإرسال هو التوجيه أرسلت فلانا إلى كذا إذا وجهته إليه فإذا بعثت شخصا بعثت شخصا في مهمة فماذا يسمى هذا الشخص؟ يسمى رسولك ولذلك قال الله عز وجل حاكي قول ملكة سبأ وإني مرسلة إليهم بهدية فناظره بما؟ يرجع المرسلون ها يعني الذين ذهبوا بالهدية سمتهم مرسلين وقد يريدون بالرسول ذلك الشخص الذي يتبع أخبار الذي بعثه يتبع أخبار الذي بعثه أخذاً من قول العرب جاءت الإبل رسلا معنى رسلا متتابعة الذي يتبع أخبار من أرسله يقال له رسول وعلى هذا فالرسول إنما سموا الرسل سموا بذلك لماذا؟ لأنهم وجهوا من قبل الله تعالى ولهذا قال الله عز وجل ثم أرسلنا رسلنا تترى ثم أرسلنا رسلنا تترى وهم مبعوثون برسالة معينة مكلفون بحملها وتبليغها فهم مكلفون بحملها وتبليغها وكذا مكلفون بمتابعتها وجعله تعالى رسولا بعدما جعله نبيا لأن هو بقدنا، فهناك مرسل وهناك مرسل، فالمرسل من هو الله والمرسل من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم فاعل مرسل والله المرسل اسم مفعول اسم مفعول من الإرسال والإطلاق ومنه أرسل الإبل إذا أطلقها إذا أطلقها هنا الرسول التعريف الرسول ما هو انسان اوحي اليه بشرع جديد وامر بتبليغه لابد من هذا انسان اوحي اليه بشرع جديد وامر بتبليغه فبما اننا تكلمنا على الرسول لابد ان نشير الى النبي لانه لا يمكن ان يكون رسولا الا اذا كان نبيا فكل رسول النبي ولا عكسه وليس كل نبي رسولا. ما معنى النبي في لغة العرب ها النبي إما نقول مشتق من النبأ وهو الخبر والدليل قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم والنبأ العظيم هل هو القرآن أم النبي عليه الصلاة والسلام أم أهوال يوم القيامة أو, أو إلى غير ذلك وهل هناك من ذكر معنى آخر للنبي؟ في لغة العرب غير ما ذكرنا الجواب نعم هناك من قال إن النبوة مشتق من ما لفقي من النبوة النبوة مشتق من ما لفقي. من النبوة ما هي النبوة أحسنت وهو مرتفع من الأرض النبوة وهو مرتفع من الأرض وربما تطلق العرب لفظ النبي على علم من أعلام الأرض عالم على من الأرض الذي يهتدى بها يقال له إيش؟ النبأ أو النبوة النبوة هو ما من الأرض وربما أطلقه على ماذا؟ على علم من أعلام يهتدى بها ولماذا سمي النبي نبيا؟ قلنا الرسول من الإرصال والتوجيه والنبي لماذا سمي نبيا؟ ها؟ اذا قلنا من النبوه فهو من الرفعه واذا قلنا من النبا ركزوا معي سمي النبي نبيا لانه مخبر مخبر اي نعم مخبر مخبر صلى الله عليه وسلم مخبر فالنبي عليه الصلاه والسلام اخبره جبريل فجبريل يعتبر مخبرا والرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم مخبر, مخبر, مخبر فعندما يبلغ الرسول ماذا ما يسمى مخبر, مخبر, مخبر ونحن مخبر مخبرون, مخبرون ونحن مخبرون واضح؟ أي أن الله تعالى أخبره وأوحى إليه والدليل قوله تعالى قالت من من من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير فالنبي مخبر عن الله ماذا؟ أمره ووحيه مخبر عن الله أمره ووحيه ولذلك قال الله عز وجل نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم نبئ بمعنى اخبر وقال تعالى ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذن ما هو لفظ أو تعريف المختار للفظة النبي؟ عند العلماء أنتم تعلمون التعريف المشهور من حيث الشرع من حيث الاستراح من حيث اللغة عرفنا لكن من حيث الاستراح فيه, فيه شطط للأسف وبقي على الناس هكذا يقولنا النبي إنسان وحي إليه ولم يؤمر بالتردق وهذا خطأ علاش من أين أخذوا هذا أخذوا من حديث مكذوب كما سبقا قلنا لكم قالوا علماء أمتي افضل من انبياء بني اسرائيل والعلماء أمروا بالقران ولا لا. من كتب علم اجمع الله لي جم من الحديث هذا له طرق ونعفوا بعضهم له طرق يعني معنى ان أن العالم من امه النبي افضل من النبي واستدل بهذا الحديث الموضوع اذا ما هو التعريف التعريف الصحيح للنبي مشتق لا لا ما من حيث اللغة من حيث اللغة قلنا لا نقول من حيث الاستراح من حيث الاستراح النبي إنسان مبعوث لتقرير شرع من قبله إنسان مبعوث لتقرير شرع من قبله فهو يقرر يقرر الشرع الذي قبله واضحة فلذلك الشائع بين العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو إنسان اوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ وهذا الذي ذكره هنا بعيد لماذا هو بعيد؟ قال العلماء بعيد لأمر أمر الأول أن الله نص على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل أين قال هذا؟ أين نص على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل؟ <تصفيق> انهو وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا نبي إلا إذا تمنى معنى تمنى ما نتمنون؟ توجه لا ها ما نتمنى لا قراءة الشيطان في امنيته في قراءتي هذا هذا أحب التفسير والدليل يعلمون الكتاب الا إلا أمان ما معنى إلا أمان إلا قراءته واضح وهذا التفسير قال به حتى سيدنا عثمان رضي الله عنه إلا أمان فاذا كان ربنا عز وجل يقول وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فاذا كان الفارق بينهما هو الامر بالبلاء فالانصار يقتضي ماذا من النبي ماذا يقتضي النبي ها يقتضي البلاء يقتضي البلاء هذا الامر الاول الامر الثاني ان ترك البلاء نشر الوحي لكتماني الوحي الله تعالى كتمان الوحي هل الله عز وجل ينزل وحيه ليكتم ويدفن في صدور واحد من الناس ثم يموت هذا العلم بموته؟ الجواب لا. حتى لذلك لا يجوز الإنسان يحرم على الإنسان أن يكتم العلم إذا كان لا بد منه أما إذا كان العلم الذي لا يستفيد منه الإنسان فلا بأس لا, لا تخبر به لا تخبر به معروف. ما ضروري إذا كان مثلا أحدث الناس على قدر عقلين تحب أن يكلم الله ورسوله كما قال تأثمن وحدث به معاد في آخر حياته تأثمن فلا يجوز الإنسان يخبر بما ربما يضره أبو رب الله نعم بما قال أبو أيضا حمل, حمل عن نبي صاصمه وقرين من العيد أما أحدهما فقد بثته وإنك مؤمن آخر لو تكلمت لقوة عالم بالعب. إذا معنى أن النوع ما ينبغي أن يكتم إذا كان يعني واجب أما إذا كان مسائل ربما يعني تكون لك سبب في الهلاك والضمار فلا الأمر الثالث قول رسولنا صلى الله عليه وسلم ما هو عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرات ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان ورأيت النبي ليس معه أحد وليس معه أحد مما يدل على أن الاستجابة كانت تختلف الاستجابة تختلف من نبي لنبي هذا نبي بقي يدعو مدى وإن نبي ما نبي إلا قليل وانت تأتي يقول انا دعوت أهل بيتي ويدعو عليهم البعض إذا دعا ربما يدعو ثلاثه أيام أو أربعة أيام ومع الاستجابة يدعو عليهم ويعطيكم النار ويعطيكم كذا إذن ما هو دور شيطان الشيطان يا عزمان لماذا ما مهمة الشيطان يخرج الناس من الظلمات الى النار. من, النار الى من, النور الى من النور الى الظلمات. طيب. فاذا عمل على هذا الشخص الذي صار يدعو عليه. فيكون الشيطان احسن منه. او يكون الشيطان هو الشيطان يقومان بما بدور واحد. الشيطان هدفه هو أن يدخل النار ولا لا? وهدف هو هذا الذي يدعو عليه بالنار ما اول? يدخل النار. اذا تقوم بدور الشيطان. فلذلك كن دائما حكيما رحيما عطوفا كلما ازددت علما ازددت رفقا ورحمة وعطفا بالأمة أنت تتعامل مع البشر لا تتعامل مع الملائكة ولا تتعامل مع الشياطين الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون والشياطين عكس فأنت تتعامل مع الله وتتعامل مع الضعفاء يعني كل بني آدم خطأوا وخلوا الخطأين توهوا الحديث له طرق فهمت؟ فلذلك لا ينبغي أن يقول الانسان انظر إلى النبي سيدنا نوح يذكر الله عز وجل يقول وما آمن معه إلا قليل قال بعض العلماء قليل ثمانون وقيل ثمانية ألف سنة إلا خمسين عام آمن به ثمانية لم يقل عبثا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك انتظرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا قال العلماء كيف علم كيف علم لا يلد إلا فاجرا كفارا علم لأن الله أخبره لن يؤمن من قومك إلا من قد عمل فإذن هذا الحديث يبعث النبي وليس معه أحد هذا الحديث دليل على أن الأنبياء مأمرون بالبلاد صحيح لأنه لم يؤمن به أحد وانما وان وهمش يتفاوتون في مدى استجابه الله وانما الكلام على الفرق بين النبي والرسول وعدده وغير ذلك هذا الكلام يحتاج الى وقت اخر وليس هذا محله هذا محله وفضل الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم من حيث التفضيل لا باس ان نشير الى هذا ثم نقف فضل الله على نبينا عظيم قال الله تعالى وكان فضل الله عليك عظيم لابد من التنبيه لماذا لأن البحر ينظر إلى الحديث لا تخيروا بين أنبياء الله لا تخيرون على موسى لا تفضلون على يوسف نبي الله فينظر إلى الحديث وينظر إلى الآيات يقول هذا تناقض كما قال القمشق قمشه يقول على أن القرآن في تناقض تناقض في عقلك أيها الهجليس تناقض في عقلي انظروا الله عز وجل يقول وكان فضل الله عليك عظيم خطاب لمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل فضل الله الرسل بعض على بعض نعم قد فضل الله بعض الرسل على بعض وهذا معروف في القرآن وهذا معروف في دوائر السنة أما يقربنا عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم ما كلم الله ورفع بعضهم درجات ما المراد بعضهم؟ في قوله تعالى ورفع بعضهم درجات ما المراد بي الآية فيها إشارة إلى أن نبينا أفضل من الأنبياء كلهم ولهذا كان إمامهم ويوم القيامة يكون خطيبهم. وقد قال سبحانه وتعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا هذه ايات صريحه في التفضيل ولكن قد يقول قائل كما قلت لكم كيف الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين انبياء الله وبين قوله لا تخيروني على موسى فان الناس يصعقون فاكونوا اولا من يفيق فاذا موسى باقش بجانب العرش فاذا موسى فلا ادري أكان في من صعق فآفاق أو كان ممن استثنى الله ثم تلا قوله تعالى فنوغى في الصورة فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله والحديث طبعا في الصحيحين السبب الذي ورد عليه هذا الحديث تعرفونه هو أن قد وقعت عبد بين مسلمين وكتاب فقال الكتاب موسى أفضل من نبيكم فقال المسلم نبينا أفضل وقال اليهود بل موسى أفضل فلطمه المسلم على وجهه والان بالعكس وجاء اليهود يشكيه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لا تخيرني على موسى يقول ابن قتيبه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيرني هذا على طريق التواضع ولم يريد حقيقه الله والقول في هذا كما كان يقول بعض الصحابه عندما يسال على معنى ايه او على معنى حديث فيقول على الخبير سقط على الخبير سقط هل هذا تكبر وبعضهم يقول سألت بها خبيرة وهكذا في كتب التفسير وهكذا في دوام السنة بل سيدنا يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حافظ علي وحفظ السيوط له رساله اسمها نزول الرحمة في التحدث بالنعمة وشيخنا عبدالغماء له رسالة كيف تشكر النعمة ورد عليه شيخنا الزمزم رحمه الله وكما قال أبو بكر رضي الله عنه وليتكم ولست بخيركم وليتكم ولست بخيركم مع ان ابا بكر الصديق خير الصحابه وخير من طلعت عليه الشمس بعد الانبياء خلاف الاشياء الرافضه وهذا كما كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخير بين الانبياء ولا تفضل بين انبياء الله علي بكلتا روايتي في الصحيح طبعا لكن من مراد من المراد من هذا مراد اشياء اولا النهي عن التفضيل بمجرد الرأي هذا منهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل إذا كان ناتج عن مجرد الرأي ليس هناك ما يستند إليه مجرد الرأي الذي لا يستند إلى ذلك الثاني المراد النهي عن التفضيل الذي يؤدي إلى نقص المفلول كما قال موسى أفضل نبينا أفضل فإذن يؤدي ربما الواحد منهم ياسب نبيل الأنبياء فإذا المراد النهي عن التفضيل الذي يؤدي إلى القسم المفضول أو يؤدي إلى الخصومة والنزاع أو يؤدي إلى الخصومة والنزاع أو النهي عن التفضيل في النبوة نفسها وأنتم تعلمون هل في النبوة المفاضلة؟ الجواب لا النبوة لا مفاضلة فيها لذلك قال الله عز وجل لا نفرق بين احد من رسوله نبوة ليس فيها مفاضله فإذن نهي عن التفضيل في النبوه نفسها والنبوة قلنا لا مفاضله فيها لأن الله يقول لا نفرق بين أحد من رسوله قال بعض العلماء حديث لا تخيروني على موسى أو لا تخيروني الانبياء أو لا يقول أحدكم إني أفضل من يونس متى وغير ذلك من الأحاديث التي وردت في مثل هذا انه صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يوحى إليه إنه أفضل خلق الله ولهذا قال بعد ذلك أنا سيد ولدي آدم يوم القيام والأفخر وقالوا لأن هذا كان قبل أن ينزل عليه قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث يحدث الناس بفضل الله وانعامه عليك فإن التحدث بالنعمة, بالنعمه شكر لها تحدث بالنعمة شكر لها وقذا التفصيل الذي يؤدي إلى, إلى نقص المفضول هذا هو المعروف بالحلمة ويؤدي إلى الخصومات والمنازعات أو تفضيل النبوة هذا لا يجوز أما التفضيل بالأدلة وبأدب واحترام الأنبياء هذا جائز هذا جائز مقال قال وآله ماذا قال سيدنا محمد وآله نقف على آله ونتابع ان شاء الله غدا باذن الله عز وجل درس العقيدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولعل البعض يقول لماذا الوقوف عند هذه لأن هذا أمر بد منه هذه الفقرات قد من تطرق لها ولذلك أحبط أن اتطرق لها حتى لا أعيد الكلام عليها إذا فتحنا فن آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته